111. كلا بل تكذبون بالدين 112. وإن عليكم لحافظين 113. كراما كاتبين 114. يعلمون ما تفعلون 112. إن الأبرار لفي وَإِنَّ 113. وإن الفجار لفي جحيم 114. يصلونها يوم الدين 115. وما هم عنها بغائبين 116. 113. ثم ما أدراك ما يوم الدين 114. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله